ش ر ك ب ر ا ل ل ه أ ك ب ر أ ش ه د أن لا إ ل ه إلا الله أ ش ه د أن م ح م د ر س و ل اجتماعي ل ل ل ل ل ى ا ا قد قامت ا ل ص ل ا ة قد ق الله م ت ا ص ا ا ة ل ل أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله استووا اقيموا صفوفكم وتراصوا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 والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إ ذ ا يسر هل في ذلك قسم ا لذي حجر أ ل م تر كيف فعل ربك بعاد إ ر م ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد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 ف أ م ا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ما ابتلاه ربه ف أ ك ر م ه ونعمه فيقول ربي أ ك ر م وأما ف ا م ب ت ل ا ه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أ ه ا ن ن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين و ت أ ك ل و ن التراث أ ك ل ا ل م ا وتحبون المال حبا جناه الله أ ك ب ر سمع الله لمن حمده ي ربنا ولك الحمد الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر م و ا ل ع ه النابلسي ح م للعلوم ا ل د ي ي ن إ ا ك نعبد و إ ي ا ك ن س ت ع ي ن ه د ن ا ا ل ص ر ا ط ا ل م م س ت ق ي ص ر ا ط ا ل ذ ي ن أنعمت عليهم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 وربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر ا ل إ ن س ا ن و أ ن ا له الذكران يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أ ح د ا ولا يوثق وثاقه أ ح د ا يا أ ي ت ه ا النفس ا ل م ط م ئ ن ة ارجعي الى ربك ر ا ض ي ة م ر ض ي ة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أ ك ب ر